حب حبينا <تصفيق> لي قلب قلبي قلبي لكن ان بظنت العقل عقلي عقلي لكن تفكيري انت القلب قلبي قلبي ابط انت العقل العقلي عقلي لكن تفيري 6 على 6 النظار شوف غيرك يا عوض 6 على 6 النظار غيرك يا عوض حب الحبيبه كبر كبر السما وكبر البحر حب الحبيبه كبر كبر السما وكبر البحر هوا انت بصدري دونك الدنيا خنجه من وقت يخلص عمري لجي يطير الفرق هوا انت بصدري دونك الدنيا خنجه من وقت يخلص عمري لجي يطير الفرق حبيتك وقايل اليك منيتي بس اوصل لك حبيتك وقايل اليك منيتي بس اوصل سنين fi aishm halak snin kit lak enta fil mukafai aishm لك ولك وانت احلى صح القمر يشبهك بس عندي انت اغلى يا حلو ماكو مثلك ولك وانت احلى صح القمر يشبهك بس عندي انت اغلى الناس ناسيها ترى شفتك فقدت الذاكره الناس ناسيها ترى شفتك فقدت الذاكره محتاجه اني شفتك عيونك الحلوه دوا محتاجه Take a rayon a kill